ربكم عظيم، وإلتئذن ربكم لئش كفتم لأذى أنكم ولئن كفوا ثم إن عذابي لشديد.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 قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكُومُ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى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 إيَشَأ يُزْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ لَنَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أنزادا ليضلوا عن سبيله قلتم استعر فان مصيركم الى النار قل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقون مما رزقناهم سرا وعالانيه وينفقون من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاب الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهم أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإن هو مني ومن عصاني فإنك رفور رحيم ربنا في واد ناء يري في زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا مِنَ فجعل افئده من الناس تهوي اليهم فجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون